అల కులుబ్బునర్దివమిల్ దూని ఇన్ నదువమిల్ దూని ఇల కదకుల్ నే ఇదపో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 يضل للفلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما او بعض يوم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 فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عليهم امرهم لا نتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لن واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ طين راب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جن نَتَكَ قُلْت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كما لو ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جن ناتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ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 واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عبدا ويوم يقولنادوا شركاء الى الذي نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وبقوا ورا المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل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 يذروه هزءا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذا قال موسى لفتاته لا ادرى حتى ابلغ ما جمع البحرين او امضي حقبا فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندر فارتد على آثارهما قصصا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 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ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 قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمات اتوني زبر الحديد حتى اذا سواه بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا اتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 انما يومئذ للكافرين عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء ان عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اوليا اننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولا كالذين كفروا بايات ربهم ونقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا